بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وُحِلَّ لَكُمُ البَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ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 لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آم الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ <تصفيق> دُوقُومُ <عردوكم> عَنِ المسجد الحرام أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله شديد العقاب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 وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ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 اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً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 إذَا آتَيتُ مُغَُّ أُدَُغُ مُحستِينَ غَييرَ مُسَافِ حينَ غَلََا مُتَّخِذِ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 UMMUN NİSÂ EĞLAMASTUMUN فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاق الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وتذكروا الله إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا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 الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ وقال الله إني معكم لئن أقمت مصلاة واتيت مزكاة وآمنت برسولي وعزرت مورم وأقرضت الله قرضا حسنا ve qurdtum Allah qarrdan hasanla u kafiran gankum seyatikum ve u duxlen kum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 ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ تَبَاعَثَ ضَوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى, النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قُل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُلْقِيَكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 أُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ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 قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا İz ja'al fikum anbiyâ'a ve ja'alakum mulûken ve âtâkum mâ lem yu'tî ahadâ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 وَإِنَّ لَنَدْخُلَنَّ لن أَحَدَهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْئِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ادام فيها فالاب انت وربك فقاتلا فاذها انت وربك فقاتلا اننا هنا Alla Rabbi inni la amliku illa nefsii ve achi, fafruk قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَكِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكُ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 أَوِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض annehu men qatala nefsen bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ هم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منكم بعد ذلك في الأرض لا الذين يحاربون الله ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ İlla الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور Ya أيها الذين آمنوا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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله و الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه İnna Allaha ra'ufur rahim Alam ta'lam enna Allaha lahu mulkus semawati vel Yücelir kim yaaşa ve yarafirir kim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 ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد ما وضعيه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 كَادُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Vakıf yuhkemon k ve indeh mutturatu fiha hukmullahi, thummayetwleon min bagd zâlik, vma aulâik bil إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بِمَا اسْتُحْفِظَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا ومصدقا لما بين يديه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فيه. ومن لم يحكم وَمَا أَنزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع وَأَهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ إِنْجَاعٍ نَّا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَا جاء ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولا كي يبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ُم بَينَهُم بِمَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَ تَذِع أَهُ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 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتمنوا Tahezul Yahooda ve Nasara âuliyâ, bazıları âuliyâbâr ve kim yeterliliğe sahipse, إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا ذَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَيَّ تيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِي فَيَصْبَحُوا عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَمْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ habitat ağımlu hım fâ acbhpu xasirin yâ ayuha إِلَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هَٰذِهِ الَّتِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ على عَلَى الْكَافِرِينَ في فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ لَا Hihi mayyasa. Allahu asığu alim. Innamali yikum Allah ve Rasuluhu ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنكُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا إلينا وما أزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنب bi akun bi şerim mi zâlika mithûb فاطئ، أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل.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 ذانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا دُل الله مغلولة قَُّت أَدهِم وَل عنُوا بِمَا قَاالُ بلَلْ يَدَهُ مَ بَسُوطَتَم فِقُكَفَ يَشَ وَلَا يَزدًَا نَّكَث مِنكُما مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُيُورًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَا Kullama onqaduna naran lilharbi atfa Allah wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئتهم ولا أدخلناهم جنات نعيم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 مِنْهُمْ أُمَّةٌ قَتَصَدَّهُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ زلا إليك من ربك وإلا والله يعصمك من الناس إن الله لِقَوْمِ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا Tevrat ve İncil de manâ يكطوان وكفرا فلا İnna ladinâmın in in ve ladinhamadu ve sıbûn ve nacarâ manâmın bilâhi ve l-Yûm l-akhirî ve amil ''Mən آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون'' Laqad akhadna mithaq bani Israila wa arsalna ما لا و أنفسهم فريقا كذبون و يقتلون وَحَاسِبُوا أَن لَّا تَكُونُوا فِي فِتْنَةٍ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنكُمْ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 وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ان لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا مِنْ Lütfedd kafara, Lütfedd kafara, Lütfedd kafara, Lütfedd kafara, Lütfedd kafara, وَإِلَّا مَن يَثْهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ تغفرنا والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صد diyıktı, kana yemek yiyordu. Özr, ne biçim Kul, atarbudun min dünün Allah maa la yamliku lakum dheran wala nafya wa Allah huwa s alim Qül <Külüyor> ya أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون kanu la yathana Tara kâtherâm minhum yete vallâna dede, lâm anfusum ansaht Allah وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مَتَخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَنْتَجِنَّ أَشَدَّ دن ناسیعدا و تن الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا dedenlilerine, aminlilerine, kâdû, inna nassara. Zalik bi an min jumkisi sin ve rabbanu 14. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 22. 22. 23.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 İnne al-enha'u halidin fiha وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ya ayyuga الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب والمعتدين واكلوا مما رزقكم الله حلالا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم وغفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.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 Kذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أيها الذين آمنوا نم الخمر والميسر والأصابع والأذلاع رجس من عمل الشيطان İnnama yuridish shaytanu an yuqia bainakum al-adawa fi al fehal antum muntahun wa atiiu Allah wa atiiu فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ لَيْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صلحاتına hum, fi ma tağmû, ezaa mettaw wa amanu, ezaa mettaw wa amanu, Tıkwu amanu, thumma tıkwu ahsanu. Allahu yüpül Allah bir şey mitendi ku hukum Lye bölü an ne kumulah bir şeyim قيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب وَمَن يَعْتَدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ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 الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ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 يا ايها الذين آمَنُوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم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 ومشاهدة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثروا على أنهما استحق وقائث من فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فَيُوقِفُ سَمَانِي بِاللَّهِ لَا شَهَادَةَ نَا احَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 تُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ, كهيئة الطين طير بإذني فتمنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني.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 إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بِي و بِرَسولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنَّ ونأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم رب بنا أنزل علينا ما إداة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام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 Lem jannatun tejeri min tahti her anhâr qalidin fiha abda لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير